يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث السادس قال عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال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 الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم سبق أن أشرنا إلى مباحث في هذا الحديث حيث يعده بعض أهل العلم ربع الدين لأن ما جاء فيه من قضايا تتعلق بالتعامل وبالورع. فيما يتعامل فيه الإنسان فإن باب الورع يمثل جانبا كبيرا في حياة المسلم من حيث تعامله ومن حيث خشيته وخوفه من الله سبحانه وتعالى وعرفنا أن هذا الحديث جعل الأعمال على نوعين نوع بين الحكم في الحلي وفي الحرمه ونوع يشتبه على كثير من الناس لكن بعض الناس يتضح لهم ويبين فلا يكون ثمه اشكال ومن كان هذا حاله فليتعامل مع هذه الاحكام بما اتضح له وتبين أما من اشتبه عليه الأمر فقد رسم له الشرع اسلوبا ومنهجا يسير عليه ذلك هو الورع الذي ينبغي ان يتعامل به فمن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقد عرفنا في الدرس الماضي المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر يعني من وقع في الشبهات وقع في الحرام اي انه يوشك ان يقع في الحرام او انه من خلال تفريطه لا شك واقع في الحرام لا محالة وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند ما اشار اليه الامام ابن رجب رحمه الله في مسألة الامثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم او المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث ان من حام حول الحما يوشكوا ان يرتع فيه وقد ذكر اهل العلم مسائل فقهية استنبطوها من هذه القاعدة الشرعية ومن ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فانه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا المعروف في القواعد الشرعيه ان على اهل الدواب ان يحبسوها ليلا وان على اهل الزرع ان يحافظوا عليها نهارا بمعنى ان الدواب لو رعت في مزارع الناس بالنهار ولم يمنعها اصحاب الزرع فلا شيء على البهائم لان اصحاب الزرع يعدون مفرطين في عدم حفظ اموالهم بالنهار وكذلك اصحاب الدواب عليهم أن يحفظوا دوابهم بالليل ولا يطلقوها فإنهم لو أطلقوها بالليل ودخلت مزارع الناس وأتلفتها فإن على أصحاب الدواب عليهم مسؤولية إطلاق دوابهم بالنهار لكن هنا يشير الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن الذي يتعمد ويرسل دوابه قريبا من مزارع غيره بالنهار فإنه يضمن لأنه حام حول الحنى وكان عليه أن يبعد دوابه فلو أبعد ذوابه لا شيء عليه لأن حراسة الزرعي إنما هي مطلوبة من أصحاب الزرع بالنهار ولذلك قال إن من سيب دابته ومعنى سيبها يعني أطلقها ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع يعني لو تعدت ودخلت وأكلت ولو كان ذلك نهارا لأن هذا الشخص بحومه حول الحما وبتفريطه في محافظة دوابه يضمن ما أتلف دوابه من زرع الناس وإن كان الأصل أن أصحاب الزرع أن يحفظوا زرعهم نهارا قال لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال والإمام ابن رجب رحمه الله رجح هذا الرأي حيث قال هذا هو الصحيح مع أن الذي عليه العلماء هي القاعدة التي ذكرته وهي حفظ الزرع. على أصحابه نهارا وحفظ الدواب على أصحابها ليلة قال وكذا الخلاف يعني هذا الخلاف يجري بين أهل العلم في مسألة أخرى قريبة قالوا لو أن رجل يصيد وأرسل كلابه للصيد قريبا من الحرم وهذه الكلاب تعدت حيث أخذت الصيد في داخل الحرم ومعلوم أنه لا يجوز الصيد داخل الحرم وأنه لا يجوز للانسان أن يصطاد الصيد داخل الحرم فلو انطلقت الكلاب وأخذت الصيد من داخل الحرم في هذه الحالة على صاحبي هذه الكلاب أن يضمنها أن يضمن هذا الصيد لأن الله سبحانه وتعالى حرم صيده داخل الحرم فيعتبر بإرساله كلابه قريبا من الحرم مفرطا لأن الكلاب لا تفرق بين الحل والحرم وكان عليه أن يبعد كلابه عن الحرم وأنه يرسلهم في الحل لا في الحرم فلو فعل ذلك وفرط يلزمه ان يفدي هذه الصيد بما يقابله من بهيمة الامعى قال وكذا الخلاف لو ارسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه وفي ضمانه روايتان عن الامام احمد يعني ان روايتين تقول بيضمن ورواية تقول لا يضمن وقيل يضمنه بكل حال فهذا على الرواية التي قاسوا بها على قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرتع فيه فلما كان إرساله الكلاب قريبا من الحرم يعد تفريطا لذلك الزم بضمان هذا الصين وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه يعني فإن العبرة إنما هي بصلاح القلب لأن القلب ملك الجوارح وهو الذي يتحكم فيها ولذلك إن تيقظ القلب وحضر وخشع تبعته الجوارح وكذلك إذا فسد القلب فإن الجوارح يقع منها الفساد لهذا حث الشارع على أن يحافظ الإنسان على سلامة قلبه وعلى أن يجعل صلاح قلبه غاية وهدفا له في هذه الحياة فإنه إذا ما أصلح قلبه إن صلح سائر جسده يقول فإن كان قلبه سليما ليس فيه الا محبه الله ومحبه ما يحبه الله وخشيه الله وخشيه الوقوع فيما يكرهه يعني الله جل وعلا صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات يعني يكون القلب يقظا دائما وبالتالي هو الذي يوجه سائر الجوارح في تعاملها وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يحبه يعني القلب ولو كرهه الله سبحانه وتعالى فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت الى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع الهوى يعني اذا لا رقيب عليها القلب الاصل هو الرقيب فاذا صلحا انصلحت سائر الاعمال واذا فسد فسدت سائر الاعمال ولهذا يقال القلب ملك الاعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له يعني الأعضاء منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك وشبه القلب بالملك ولهذا يقول فإن كان القلب فإن كان الملك كان صالحاً كانت هذه الجنود صالحة وإن كان يعني الملك فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة بهذه المثابة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم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 والترمذي والنسائي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما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 وكان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول في دعائه واسالك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الافات والمكروهات كلها وفي القلب الذي ليس فيه سوى محبه الله وما يحبه الله وخشيه الله وخشيه ما يباعد منه هذا هو القلب السليم قال وفي مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب وبالحقيقة يعني تفسير استقامة القلب باستقامة الجوارح فيه نظر لأن القلب محل تصديق الإيمان محل الإيمان ومحل التصديق وإذا ما صدق القلب انعكس ذلك على الجوارح فاستقامه القلب هو حصول التصديق تصديق تصديق الايمان ولهذا اهل العلم يعرفون الايمان بانه تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان وبقدر ما يحدث التصديق بقدر ما يحدث العمل وبقدر ما يتحقق الاقرار قال والمراد باستقامه ايمانه استقامه اعمال جوارحه فان اعمال الجوارح لا تستقيم الا باستقامه القلب ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتثلا أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهية معصيته ولهذا الله سبحانه وتعالى منى على المؤمنين إذ قال لهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه قال الحسن يعني البصري رحمه الله لرجل داو قلبه فان حاجه الله الى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم يعني أن يصلحوا قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه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 هو الله وحده لا شريك له ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله تعالى لفسدت بذلك السماوات والأرض لأنها لا تقبل إلا إلى أهن واحدا كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي يعني السماوات والأرض معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله وحركات الجسدي تابعة لحركة القلب وإرادته فإذا كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلحه وصالحت حركات الجسد كله واذا كانت حركة القلب وارادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب قال وروا الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا بالله قال وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا به شيئا قال لا تحب غيري فجعل يعني الشركة في المحبة ومعلوم أن المحبة محبة الله من الإيمان والله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا وفي صحيح الحاكم هذه العبارة يستخدمها دائما الحافظ ابن رجب وقد نبه المحقق على ذلك قال كتابه كتاب الحاكم لا يسمى صحيح لأن الحاكم سماه المستدرك على الصحفين. وهذا الكتاب العلماء يعني يتفاوت رأيهم فيه فكثير من احاديثه استدركها الامام الذهبي على الحاكم نعم ما نسان مو هو فسر الحاجة قال بمعنى ما يريده الله منه يعني الله جل وعلا طلب منا أن, أن نعبده وأن نطيعه وأن نحبه وأن نمتثل أوامره هذا الطلب عبر عنه بلفظة الحاجة قال وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذري على الصفا في الليلة الظلماء. يعني الشرك, الخفي... يعني الشرك الخفي قال وعدناه ان تحب على شيء من الجوري ان تحب على شيء من الجوري وان تبغض على شيء من العدل هذا التصرف تحب مع وجود الظلم وتكره مع وجود الحق هذا يعد نوعا من أنواع الشرك الخفي وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالات على ذلك والمعاداه عليه من الشرك الخفي قال ويدل على ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة ولهذا قال قائلهم قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما يعني علامة فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه فمن أراد أن يعرف مدى إيمانه وصدقه في إيمانه وصدقه في محبته فلينظر إلى أمر اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم فكلما كان اتباعه اكثر كلما دل ذلك على انه يحب ربه ومن هنا قال الحسن اعلم انك لن تحب الله حتى تحب طاعته قال وسيل ذنون وهو احد يعني علماء السلوك متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر، والإنسان إذا كان يعني يعرف مرارة الصبر فإنه يجتنبه، فمتى اجتنب الإنسان المعاصي وإن كان يعني هو متطلع إليها ويحبها؟ فتجنبه دليل على أنه يحب الله وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك ولهذا يقول ابن القيم تعصي الإله وأنت تزعو حبه هذا لعمري في القياس بعيد وقال أبو يعقوبا النهر جوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في امره فدعواه باطل وقال رويم المحبة الموافقة في كل الاحوال وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وعن بعض السلف قال قرأت في بعض الكتب السابقة من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه قاله في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان ومعنى هذه هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم يم... لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك يعني زيادة في الاحتياط قال الحسن ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي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 وقيل لداود الطائي لو تنحيت عن الظل الى الشمس فقال لو تنحيت من الظل الى الشمس فقال هذا هذه خطأ لا ادري كيف تكتب يعني هل هي في الخير ولا في الشر قال فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبقى فيها الا ارادة الله عز وجل صلحت جوارحهم فلم تترك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أسأل الله سبحانه وتعالى أن تطهر قلوبنا وأن يصلحها وأن يجعلها في طاعته إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين